جاولة الخامة وغربة مسلم أنا وقلبي احتار بين الوحشة والأخطار مسلم مسلم أنا ما شاء الله بأنصار الحسين بين الوحشة Muslim, Muslim, when, when, when us sort? Then it works. Masjidul kufat imtala b'vajjat al-mulabin بالمال والسيف وذي شريعة الكبرين حتى يصلي مسلمون لكن بلا مصلي لكن بلا مصلي يمشي دروس سعر بين ال... بين وحدة وحدة و اسار في كل سكه قرب اسار بين بين وحشه والاح وحده اولاد قيمه قرب وحده اولاد قيمو مسلم مسلم انا ما الله بالشباب په <muchas> بال على إما مين خانوا هولا خليني أنا مستمسيك زي مامي وامن واهل مدريك دري النار بين الوحشة و الارض وحدا و ليل طيب was name كان الكان وما بالسره وحدا طيط الجيش جرار وحدا طل جيش الجرار بين الوحشة وعلاه وحدا وحدا حبيبي مسلم انا يا ابناقي انتا ويهم الروح الحيه طاريه بربن طعنا عشتي ايها طعنا اتي هل ابيها فرقاهم بالروح المسلميه حتى تهوا موجدا بالحفرة المخفية بالحفرة المخفية يا بله هذا بسيف هذا بنبله وعاد تنظر في المصاع بين الوحشه والاهر وحده وحده اولاد يا بل الغربه وحده اولاد يا بل الغربه مسلم مسلم آنه <متصفيق> جرول في حب الله الله جرول لن تفقدوا ذره من خالص قيمه من خالص همي. علي حسين اذا همي. وش حالات على الاطهار. بان الوحشة الاطهار وحده موثوقاً قد فضى بأنيني وجهت قلبي نحواه أصليرك أتيني وجهت قلبي نحواه أصليرك أتيني